بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 بعثنا عليكم عباد لناه لبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبني وَامْدُدْنَا كُوبَ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَاجْعَلْ لَنَا أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليسوه وجوهكم ليسوه وجوهكم وإذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 وَجَعَلَ لِّلَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا لَهَا سِتْرًا رَبِّكُمْ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 لِنُمِدَّهُمْ أُولَٰئِكَ هَٰؤُلَاءِ وهؤلاء مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وفا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 ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا كَانَ كان فاحشه وسابيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وَمَنْقُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً وَلَا تَقْرَبُ مَا لِلْيَتِيمِ إلَّا بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم علم بكم إيشيء يرحمكم أو إيشيء يعذبكم وما أرسل لك عليهم وكيلا وربك علم بما في السماوات والأعماق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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فغلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني لا يوم القيامة لإن أخرتني لا يوم القيامة لئن أحدثك ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 أفأمنتم أي يخفى بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أفأمنتم أي يخفى بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ ثم لا تجدوا لكم وكلا. أما منتم من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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي يوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقِرْ فِي رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْهًا نَّصِيرًا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا على الإنسان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 أنا بوفة تفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيتاً زخرف أو ترقى في السماء.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 رائكت يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لما نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم موليا من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابا الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسعايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسفلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن يُنَزِّلُهُ تَنزِيلًا قُل آمِنُوا بِهِ يَا أو أُولَاتِ الْأَمْنِيَةِ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْرِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ سُجَّدًا يُونُ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ وَلَا تَجْهَرْ